هي ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم قولا غير القران او فعلا او تقريرا صنعه عليه ان تكون ثلاثه اقسام سنه قوليه سنه فعليه سنه تقريريه عن ثلاثه اقسام على تقسيم السنه باعتبار ذات حيث هي وهي انواع الثلاث وجهه دلاله المعجزه على صدق صلى الله عليه وسلم كذلك امر الرب جل وعلا بطاعته وتعذير من قوله تامل سابقا معنا ليحذر الذين يخالفون عن امره اذا لقوله تعالى واعف الله والرسول لعلكم ترحمون يزيد بعض اصوليين سنه التقييد يعني انه هو تاسس النبي صلى الله عليه وسلم فيما تركه لاجل انه ترك هذه الضابط لاحناوع ثلاث لينيل تكون القسمه رباعيه قلنا قوليه وسنه فعليه وسنه تقريريه وسنه ترقيبيه معلنا انه ما علم ان نبثن طراقه افضل وهذا مما جعله نفي رحمه الله من علامات البدع فاذا ترك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما الى بعده صار بدعه هذا يمثل له بالمولد النبوي مثلا تقول هذا بدعه لماذا لانه ترك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بعده يعتبر من من المحتسات اما بين الشيخ رحمه الله بعد فعن صلى الله عليه وسلم انه انواع ومنهم من يقتدر جبلي ومنهم ما يكون بحسب العادي هذان النوعان عند جمهور النقوليه لا يتأثى به فيه عليه الصلاه والسلام الا اذا اخترنا به ما صفه تكون شرعيه كعذاب ونحوه فيندم تثى به في الادب واما في ذات الفعل الجبلي او العادي فلا يتأثى به ولا يقتدى به بل لا حكم له اصلا فترض بعضهم ان كانوا قلا نفعه والتعبد به يعتبر من البدع وهذا غلط والصحيح ما ذكرناه سابقا ان الحكم واحد وقول تعالى قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه والثالث ما ظعمه على وجه الخصوصيه على قلنا خاص به عليه الصلاه والسلام ولا تسود الخصوصيه بالاجماع ولا تسود الخصوصيه بالاجماع الا بدليل زيد الدعيه الخصوصيه دون دليل فهي مردوده على قائله وما اكثر ما يدعي الفقهاء اذا اعوزهم الجمع بين القول والفعل قال هذا خاص به صلى الله عليه وسلم هذا عام للامه وما اكثر صنيع الشوكاني رحمه الله تعالى تطبيقا لهذا القاعد زيد الاوصار من اوله الى اخره كلما تعارض قول وفعل قال الفعل خاص به والقول عام للامه هذا مثلكم خاطئ مع كون وصولي رحمه الله تعالى النوع الرابع ما فعله تعبدا يعني ظهر فيه قصده التعبد اما يقينًا واما رادحا هذا اما ان يكون مبينا بمجمل حينئذ ناخذ حكمه كما ذكرته النوع التاسع واما ان يكون معلوم الحكم من حيث الايجاب او الاستحباب حينئذ امره واضح واما ان يكون مجهول الحكم ومثل له بتخميل اللحيه والسواك عند دخول البيت فهذا الأصح أنه يقال بأنه مندور لأنه مشروع وأقل المشروعية هي, هي النجم خامس ما فعله بيانا بمجمل من نصوص الكتاب والسنة إن إذن حكمه حكم ذلك المجمل إن كان واجبا ففعله واجب إن كان مستحبا ففعله مستحب أما من زهة البلاغ هذا واجب فيه في الكل بقي قسم ثالث وهو المحتمل للجبلي والتشريع يعني ما وقع محتملا لان يكون تشريعا ولان يكون جبليا وهو ما تقتضيه الجبله يعني تقتضيه الجبله فالقعود مثلا لكنه وقع متعلقا بعباده لان وقع فيها او في وسيلتها وقع في اثناء العباده في جلسه الاستراحه في اثناء الصلاه او في وسيلتها ما الذي عنه أو في وسيلتها بان يكون طريقا كركوب على الصراط السالم في في الحج فهذا قد اختلف فيه هل هو مباح او مندوب وما شاء الخلاف التعارض الاصل والظاهر على كلامي تعارض الاصل والظاهر والاصل ما هو الاصل عدم التشريع والظاهر انه تشريع لانه فعله في اثناء العباده اذا هو داخل في مفهوم العباده قوله يجلس بعد الركعة الأولى قبل أن يقوم للثانية وبعد الثالثة قبل أن يقوم للرابعة في أثناء الصلاة فالأصر في الصلاة من أول إلى أثناءها التشريع وإذا وقع الشيء في أثنائها حينيذن الأصر عدم التشريع والظاهر أنه تشريع حينيذن وقع النزاع ومنهم قال من مشروعيتها ومنهم قال أنها بدعة ومنهم من فصل إلى خير وأصح الأقوال في هذه القاعدة السابقة أنها يتأسى به مطلقاً لذلك نقول الطعيف والجالس الصراحه انها مستحبه لانه فعله في اثناء عباده والعصر انه اذا فعل شيئا في اثناء العباده انه عباده هذا الاصل ليس العكس الاصل في الفعل عدم التشريع اذا لم يكن في داخل العباده اما اذا دخل شيء القول او الفعل في اثناء العباده فالاصل فيه انه تشريع لماذا لان الاصل عدم ادخال اجنبين على العباده وإذا ادخل اجنبي عن عباده في العباده حاليد حي... صار الاصل فيه انه تشريع وليس العكس كما يقول كثير من من الاصوليين ثم نقول هي ثبتت من جهه الفعل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مشروع وقد احواله النذر فذلك هي مامور بها يعني ثبتت اتجاهه الصراحه من طريقين ليس كما يظنه البعض انها من جهه الفعل فحسب لا حتى من جهه القول ولذلك حديث مالك بن الحويري هو الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جلس عنده بعد قيامه من, من الشجدة الثانية من الركعة الأولى قبل أن نقوم إلى الثانية وهو الراوي لحديث صلى كما رأيتموني أصلي فقوله صلى هذا عام مفلق يشمل كل ما رأاه مالك بن الحويري فمنه واجب ومنه متحب عينذا دخل الامر بدراسه الاستراحه في قوله صلى الله عليه وسلم اني اقول ناسخ الاستراحه ثابته بقوله عليه الصلاه والسلام وبفعله كذلك الركوب في الحج فونه داخلا في مفهوم الحج يقول عصر فيه الندى عينذا نقول مندوبا والقول بان العصر عدم التشريع هذا فيما اذا لم يكن داخل العباده واما اذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء في اثناء العباده فالعصر عدم الشيء الاجنبي في اثناء العباده هذا هو العصر لكن لما ودد دل ذلك على انه عبادته واما التقرير على الشيطان ودليل على جوازه على الوجه الذي اقره قولا كان ام فعلا والامثله التي ذكرها الشيخ واضحه بيينه كما انه قد قيد بعض الاقوليين ان الشيء اذا فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به انه ليس بحجه يعني اقراره ليس ليس بحجه ان كان نفس الاقرار ترانا محمد صلى الله عليه وسلم وان كان نفيا وان كان نفيا للمشروعيه فبضع لماذا لانه اذا لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمه الله تعالى على ما ذكر هنا من قضيه العزل ونحوها ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى بحث في مسائل تتعلق بعلم المصطلح وهذه هي المسائل التي تتعلق بعلم الكلام بحث طويل وفيها شيء من التفصيل ولكن نحيل إلى العلوم المتداخلة العاصل في طالب العلم يأخذها من المطالب علم مصطور الفقه مراكلا وهنا جاءت الصعوب عند الصناع يأتي فيواجه باب في الكلام وباب في الحقيقة والمجاز وباب في المسائل المنطقية وباب في الاستطاق وباب في مصطلح كلها تراكمتها كلها علوم متعددة تراكمت عليك حينيذ إذا لنكن عندهم حصيلة سابقة فيتعب فيه مثل هذه الأفواب ولذلك التوسع في الطرائق مثل الانباء مرسه مثل هذه كتب امرها سهل لكن الكتب المتوسعه المطوله لا يستطيع طالب العلم ان يصير فيها اذا لم يكن عنده حصيله بمعنى انه متن لو كان للمبتدئين في كل فن بدراسه متوسطه او متوسعه ما يجد هذه المطوله, إذا ولد إذا هذه المطولة سيخرج فان يدور ابن هذه الطوله يخرج كما دخل وينحفظ وين حضر لماذا لانك تحتاج الى استيعاب وفهم والفهم والاستيعاب عندما يكون الشيء مجزئا اوفق لطالب العلم وعندما يكون الشيء متراكما عاد فيه نوع تشويش عليه فيه نوع تشويش عليه اقسم الخبر باعتباري من يضاف اليه قسم الخبر باعتباري من يضاف اليه اذا سيقسم الخبر باعتبار نهايته باعتبار نهايته في حينئذ من القائل اما الصحابي وإما النبي صلى الله عليه وسلم وإما الصحابي وإما التابعي انقسم الخبر إلى ثلاثة أنواع انقسم الخبر باعتبار من يضاق إليه يعني من ينسب إليه من صاحب القول إلى ثلاثة أقسام مرفوع وموقوف ومقطوع هذه الصنحات عنده المحدثين ولكل لها معنا يخصه فالمرفوع ما هو المرفوع قال ما أضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وإنه او حكما ما يعني قول اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه قال صلى الله عليه وسلم كما او حكم بمعنى انه لا يصرح وانما يقول الصحابي قولا ثم ينظر في هذا القول فاذا به لا مجال للراي فيه ان اذا يحكم له باب الرف كما قال ابن مسعود يؤتى يوم القيامه بجهنم تقال ب70000 الى اخره هذا يقول ابن مسعود باجتهاده أو أنه أمر غيبي يحتاج إلى توقيف أشك أنه الثاني يعني أن يكون قول ابن مسعود هذا حديث مرفوع حقما للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أصلا يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدقة المحدثين فرقوا بين الأمرين ما أسند حقيقة النطق بأنه قاله صلى الله عليه وسلم وبين ما لم يقوله ولكنه من قوله لأنه لا يمكن أن يعرف ابن مسعود هذا الخبر الا من جهه النبي صلى الله عليه وسلم لانه غيب عن ايام يوم القيامه كذا يعرف لا يكون الاجتهاد ليش تكون مسائل فقهيه اي لازم نقول هذا مرفوع حكما يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من ورع المحدثين فالمرفوع حقيقه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره وعلم سمعه تفصيله والمرفوع حكما ما اضيف الى سنته او عهده او نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته اياه هذا من صيغ وذالك الرفع حكما بان يقول الصحابي امرنا كذا بكذا او نهينا عن كذا فلا يعلم في ذاك العاصر الا الامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم في ذاك العاصر الناهي الا النبي صلى الله عليه وسلم علذا انصرفوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء تصريح بان الصحابه اذا قالوا كنا نفعل او امرنا او نهينا فانه مراد به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكاد يكون محل خلاف ان كان في لا شيء من متاخرين اذا ما اضيف الى سنته او عهده سنته قال من سنته من من السنه كذا او كنا نفعل في عهده فعهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا اذا نفعل في عهده يرجع الى ما سلف وهي الاقراء فان علم به عليه الصلاه والسلام اقره صرح بدقراه هو وإذا يعلم به عليه الصلاة والسلام فعلمه الرب جل وعلا فأقره الله من سبع سماء إذن صار مشروعا إذن على النوعين أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خصف عن الحائق الا لنخفف فص لما قال ادنه انه خوف في بعد ما ان قوله امرا امر ايجاب وان لولا هذه الكلمه لقال امرا يحتمل انه للاستحباب يحتمل انه للايجاب كما ذكر الاستاذ امارا هذا القول المقصود لكنه يحتمل انه على جهه الجزم ويحتمل انه على جهه غير الجزم حيث يظهر فيه المستحب وان صيغه افعل بهذا اللفظ او صل هذا الذي نقول بأنه للوجوه أما إذا قال أمرنا أو أمرنا فلا يصرف على الوجوه بالذي قرينا وأقل أحواله وأقل أحواله أن يحمل على على الندب هنا قوله إلا أنه خففة عن الحال حتى كان التخفيف إنما يكون في مقام الإجاب لا في مقام الندب إذن هذا النوع الأول وهو المرفوح للنبي صلى حقيقة أو حكما وما أضيف إلى سنته أو عهده يكون من الحكمي قال الصحاب من السنة أن يفعل كذا أو كنا نفعل في عهده كذا حين يذن يعتبر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حكما ولذلك هناك يقول يعطى حكم راحب الصواب نحو من السنة من صحابه كذا أمرنا وكذا كنا نرا في عهده أو عن إضافة عادة يعني متقف صحيح أنه لو قال كنا نفعل كذا ولم ينسبه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك له حكم راحب لأنه ثبت عن أصحاب أنهم إذا قالوا كنا يحمل على عهده على صف السلام سواء قالوا في عهده في زمنه أو النبي حاضر حينئذ هذا لا شك في أنه لا حكم الرابع كذلك لو أفقد هذه الكلمة في عهده أو عن إضافة العراء يعني عراء قال عن إضافته لعهد النبي صلى الله عليه وسلم وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجناع نهينا فعلها تحريف ولم يُعزم علينا هذا من اجتهادها وثانيه الثاني والموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع فهو حجه على قول الراجح الا ان يخالف نصا او قول صحابي اخر فان خالف نصا اخذ بالنص وان خالف قول صحابي اخر اخذ بالراجح بينهما مثل قول الصحابي تدل على معرفه تحرير النزاع تم طرفان عدم قبول قبول ثم محل خلاف ثم محل خلاف فنقول قول الصحابي في ما لم مجال فيه للراي والاستهاد له حكم الرفع على ما تقرر على على ما تقرر وما اتى مثله بالراي لا يقال اذا سالف المحله بمعنى انه من المرفوع حكما ما أتى عن الصحابي وليس له مجال للرأي والاجتهاد يعني إذن نقول هذا يعطى حصبا الرافعي يعطى حصبا الرافعي كما قال ابن مسعود الضباة تعالى كذلك ما صح عن ابن عمر بن عباد أنهم كانوا يرفعون أيديهم في طلاة الجنازة عند التكريب وهذا له فقم الرافع لأنه لا يدخلوا الاجتهاد البسل وليس في قياس أصلا يعني لا يفهم منه أن فعلهما في طلاة الجنازة وكذلك العيد أنه لا يفهم أن هذا يدخله الاجتهاد بأنه قياس على صراء المكتوبة لأنه يحتاج إلى علة في حكم الأصل وما هي الله أعلمه ليس الحكم معللا فكيف يقيس على شيء غير معلل ثم بعد ذلك نقول هذا محتمل نقول لا هذا ليس محتمل إنما يحتمل إذا كان الأصل معللا إذا كان الأصل الذي هو صرابات الخمسة تكبير رفع اليدين هل هو معلل أو لا رفع لتعبد تعبد بمعنى أننا لا ندرك العله فاذا كان كذلك امتنع القياس يكاد يكون اتفاق من اجماع انه اذا لم يكن للحكم حكم الاصل جديد الاصل لم يث علل مللا امتنع القياس ولذلك لا يدخل اعداد الصلوات ولا السعي ولا الطواف ولا غيرها مما لا يعلم لما اوجبه الله او لما حدده بكذا فلذلك نقول هذا ممكن اذا كان كذلك صار مما لا مجال للراي فيه إذن قول الطحابي فيما لا مزال فيه للرأي والاستهاد له حكم الرافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتجاج به بشرط أن لا يعرف عن الطحابي بالأقل عن إسرائيلية إذ عن ثالث ما حمل كيف قال الصور إذ عن ثالث يعني حيث مقيد عن ثالث يعني عن ساذخ نقصد له أهل الكتاب ما حمل يعني لم يحمل عنه هذا القيد حين يأخذون بهذا الحكم ويجعلون انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف الصحابه فيما بينهم اذا اختلف الصحابه فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجه على بعض لم يكن قول بعضه حجه على بعض ولا لمن بعده فان اذا نرجع الى الكتاب والسنه كل مساله وقع نزاع فيها بين الصحابه فان اذا فردوه الى الله ورسوله فان تنازعت في شيء تنازعتم وكان الصحابه او من بعدهم فردوه إلى الله ورسول حينئذ وجب الردو ثم كان متنازع هم الصحابة أم من بعدهم إذن إذا اختنف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولا عن من بعدهم ولا على من بعدهم حينئذ الحكم أنه يحرم تقليد واحد منهم ويجب الاتباع لمن كان قادما على الاستنباط وينظر فيه الأصبى هو الكتاب والسنة إذن اذ اختلف الصحابه فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حده على بعض ولم يجز للمجتهد بعدهم ان يقلد واحدا من مرتهد اي مقلد المجتهد الذي عنده الهاله الاجتهاد يحرم عليه التقليد يحرم عليه التقليد ولا هو يقلد الصحابه سبحان الله هذه مثلا نصه عليه ابن تيميه رحمه الله تعالى ان المجتهد يحرم عليه ان يقلد احدا من من الصحابه فكيف بمن بعدهم باب اولى واحرا بل المتعين النظر والترغيب بينها بحسب الدليل ولا يجوز الخروج عنها بمعنى ان الصحابه اذا اختلفوا على قولين لا يجوز احداث قول ثالث البت لانهم اجمعوا على هذين القولين هذا نظرا صحيح والتعليل انه لو جاز احداث قول ثالث لم يكن في عاده الصحابه لجاز خلو ذلك العصر وهو افضل القرون بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الحق هذا باطل والذي يلزم منه باطل باطل هل يلزم لكل جزء احداث القول الثالث الى البتاء وان احداث بعض هذا القول وبعض هذا القول هو ملحق به فان كانوا يفعلوا بال الكريم رحمه الله كثيرا لكنه محل نزاع و نزاع فيه خاص من من الاول قول الصحابي حال الثالث قول الصحابي اذا اشتهر ولم يخالفه احد من الصحابه اذا قال الصحابي قولا في مساله ما واشتهر بهذا الشرط علمنا انه اشتهر لم يخال الكل سمع لفتى ابن عمر في كذا واشتهر هذا القول ولم يخال صار إجماعا صار إجماعا عند جماهير العلماء إذا كان إجماعا صار حجة إذا فهو حجة وإجماعا قال ابن تيمي رحم الله تعالى وأما قالوا الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء حجة عند جماهير المهلم هذا قول الصحابة إذا انتشر واشتهر ولم يعلم له مقالب بقي حالة رابعة وإذا قول الصحابي فيما عد ذلك ما هو عد ذلك الأول يقول لما لا مجال للرأي فيه إذا ما للرأي فيه مجال ثانيا إذا اختلفوا إذا لم يختلفوا ثالثا إذا قال الصحابي قولا واشتهر إذا لم يختلف ما لم يكن واحدا من هذه الثلاث هذا محل النزاع عند أهل الأيام القول الصحابي الذي لم يشتهر او جهلنا لم نعلم هل اشتهر ام لا ولم يعلم له مخالف قال هو حجه ام لا هل محل نزاع عند اهل العلم قول الصحابي فيما عدا ذلك وهو اذا لم يخالف احد من الصحابه ولم يشتهر بينهم او جهل ذلك وكان للراي فيه مجال فقول الائمه الاربعه وجمهور العلماء انه حجه خلاف للمتكلمين إذن مذهب الصحابي حجة على هذا الصور مذهب الإنم الأربع حكام بن قيم رحمه الله تعالى قبل تيمي وهذا القول بن تيمي رحمه الله تعالى أنه حجة لكن هذا يقرر في باب العصور لكن إذا نزلنا إلى الميدان ما نجدهم يلتزمون بهذا بمعنى أن هذه المثلة أشبه ما تكون مثل عصلي لا تتطلد في الفروع إذن إمن يقال بأنه حجة مطلقا فيلتزم في كل مسألة فيلتزم في كل مسألة لا يعلم فيها الا قول صحابي عللنا انه لم يستهر او جهلنا ذلك وكان للراي فيه مجالا يكون حجه هيد لا يستهد المستهد البت لكن هذا لا, لا لا يلتزمونه ابدا ولذلك كثير من المتكلمين ويعنون بالمتكلمين الاصوليين وتاخر الغزالي ومن بعده الزويني والعلاء والعلاء له رساله في هذه على جهه الافراد فإن أيضا الصحابي إذا قال هذا القول بهذه المين إذا قيل بأنه حج ما الدليل على أنه حج نحن نجد هذا لي شرعي لأن الله تعالى في القرآن من أوله إلى آخره ما أمر إلا بطاعته وطاعة رسوله وذن من اتبى غير سبيل المؤمنين فقط قال يولي الشيء ثالث هل من يحفظ أمر رابع عن هذه أمر بطاعته جل وعلا وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحذّر من مخالفة سبيل المؤمنين وهو الإجمع لا في ذكر إن شاء الله فعالى إذن الصحابي من حيث كونه مصدراً لأنك إذا أثبتت بأنه حج صار مصدراً من مصادر التشريع بمعنى أنه إذا قال قولاً لا يجوز مخالفة هو البجر كأنه نص قرآني أو أنه نص النبو عن نبي سبحانه الله وهذا يحتاج إلى دليل واضح بيّن لإثبات أن قول الصحابي بشرطه للمذكور أنه يعتبر حج شرعية يلزم بها العرض وان خالفها صار عاصيا، وخالف كانه خالف نصا من كتاب الله فاذا بهم لا يذكرون الا الايات والاحاديث الوارده في فضائل الصحابه ليس كل من قال بانه حجه ليس عنده دليل الا الايات الوارده في وفاء الصحابه وكذلك الاحاديث الوارده في وفاء الصحابه وهذا لا يكفي اثبات كونه حجه، هنا يجب نرجع الى العصر ما العصر هل قول الصحابي حجة نحتاج إلى دليل؟ أو الأصل أنه ليس بحجة ونحتاج إلى دليل؟ الأصل ما هو الأصل؟ يعني من الذي يطالب بالدليل؟ من قال أنه حجة يطالب بالدليل لماذا؟ لأن الأصل عدم كونه مشرعاً يعني ليس للصحابي شأن فيه تسريع هذا الأصل أيضاً إذا كان الحصر وقع في الكتاب والسنة من قال بأن الصحاب قوله حجة يحتاج إلى الدليل أي أن الدليل لم يوجد إلا آية في فضاء الصحاب والمهاجرين والثابقون الأولون أخيرا هذا لا تدل على أنه حجة هذا الدليل على فضيلته وكونه فاضلا في نفسه وفاضلا على غيره لا يلزم أن يكون قوله حجة لأن مقام التسريع شيء ومقام بيام مزايا الفضائل لأولئك الأقوام شيء ناقع ولا شك في مكانة الصحابة ومقام التسريع أنهم بلغوا ما بلغوا من حفظ الشريعة والتشريع إلى خريه ونشر الدين كل ذلك لا ينافي أن يثبت على ما ورد وعلى ما أجمع عليها للسنة والجماعة من حفظ مقدارهم وأنهم حملة الشريعة وحفظ الله تعالى بهم الشريع إلى خريه كل ذلك سابق لكن لا يلزم منه أن تكون أقوالهم بما ذكر بالقيد حجة نحتاج إلى دليل وليس تم الدليل ثم هؤلاء الذين قالوا بيه أنه حجة نديدهم عند تطبيق لا يلتزم هذه القاعده بمعنى انه قد يكون تم قول صحابي ولم يستحضر ويطعنه ومع ذلك لا لا يلتفت اليه بل قد يقول الصحابي قولا ولا يعلم له مقابل ومع ذلك لا يترك ما ظهر عنده من دليل الكتاب والسنه لاجل قول الصحابي هذه عمليه عمليه حتى عند ابن تيميه رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى لا يلتزمون هذه القاعده مع انه يشدد ابن القيم على مساله ان الشافعي هل حظ عنه انه قيلت بحجه او لا المذهب الجديد القديم الاخره وخطا من نسب ذلك الى الى الشافعي مع ذلك هو في نفسه رحمه الله تعالى في التهذيب تهذيب السنن وفي مزاد المعال او في غيره قد يخالف ما نقل عن بعض الصحابه ولم يعلم لهم مخالف اذا نقول العصر عدم كونه حجه والله اعلم هنا قال الشيخ والموقوف ما اضيف الى الصحابه هذا التفصيل لابد منه العالم ذكرناه اربعه احزاب ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرافعي قال وهو حجة على قول الراجح حجة بمعنى أنه يحتج به على فرق تبري كلمة حجة عن برهان كما تقول الآية حجة وجبت الصلاة وحجتي قوله تعالى كذا وكذا وجبت صيام حجتي قوله تعالى إلى آخرين إذن صار قول الصحابي حجة مثل ما سبق من الآيات المصر ومما يضعف هذا المذهب أنهم يختلفون اذا كان حجه ويجماعا هل يخصص به العام هل يقيد به المطلق هل ينتق به وقع بينهم نزاع والاصل اذا قيل بانه حجه اذا صار متاويا في كونه مصدرا مصادر التشريع في لازم نقول الاصل اذا ولذلك لو ما رجح بانه حجه خصص به العام يلزم ذلك وان كونه حجه ولا يصل الى مرتبه التخصيص هذا تحكم لانه فرق بين متماثلين فرق بين متماثلين فما قال بانه حجه لزمه انه اذا وجد قول صحابي يخصص سنه او ايه لزمه ان يخصص العام الدال العام. العام الذي ورد في الكتاب او في السنه كذلك المطلق الوارد في الكتاب والسنه ووجد قول صحابي مقيد وجب تقييد وكذلك النفي فلا يخص بالكتاب والسنه انما يقول هو عام وهم لا يلزمه الحال ادل هذا على ضعف القول يجل على رأس القول وهو حجة عن القول الراجح إلا أن يخالف نص نعم أو قول الصحابي نعم يعني أخرجه يخالف نصا هذا هو أعضي أنه اجتهاد والأصل هو أن ترتب الأدلة كتاب ثن ثم إجماع ثم قياس ثم يتعث الأدلة المختلفة ولذلك الأدلة على نوعين أدلة متفق عليها وأدلة مختلفة فيها قول الصحابي من أدلة مختلفة فيها لكن يشارب في قول الصحابي إذا كان حجة أن لا يكون مخالف لمن أن لا يكون مخالفا للم�� وإذا قلنا بعنه ليس بحجة لا نحتاج إلى مثل هذا وإنما نقول ننظر في قول الصحابي ونتأنس به ترى بعدها فإذا قلنا له ليس بحجة لإسل معنها قول الصحابة يرمى بها أرض الحائط لا ليس هذا المراد وإنما المراد أنه يتأنس بأقوال الصحابة يعني فهومهم أولى من فهومنا هذا لا بأس به أن يقول قائل هذا الحكم يحتمل كذا وكذا وقد أرى صح التعبير كذا لكن قول الصحابي كذا فأنا أمين إلى قول الصحابي لأنه أولى أتقى وأعلم وأعلم بلسان العرب وبالحال هذه كل مرجحات تقول أخذ لقول الصحابي ولا تجعلوا حجة في نفسه ولا تجعلوا حجة في نفسه قولهم عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ورى مواقعه التنزيل واعلم ببيان العرب واعلم بوصول الفقه بذلك لا يلزم ان يكون ان يكون قول الصحابي حجه وانما قد يستأنس به ويكون اولى اذ عمرو فطري الانسان بنفسه في عصره مثلا فمن نسأل من هو اعلم اهل زمانه كذلك اقواله الناس تطمعن لها افضل من غيره فالصحابه هم اعلى اعلام الامه فهنا اذا اخذ بقول من باب الاستئناس هذا جيد إذا إلا أن يخالف نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي خيب ما هو إن خالف نبي نبي أنه هو يعني نبي لن يتعمد أنه يخالف نبي كذلك هل يتعمد أن يخالف نبي نبي ل Piet. لا فإن خالف نبي فإما لم يبلغه ذلك الناس وإما أنه بلغه وفهم منه فهما ليس هو بظاهر النظر وأما أنه يتعمس فذهب عندما يكون عن الصحابة بل من هم أدنى منهم ننزيهم من عن هذا وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما أخذ بيه؟ بالراجح منهما لأنه إذا اختلف حينيذ الحرم التقليد للمستهد حرم التقليد ليه؟ للمستهد التقليد كالميت كما قال الشاهد رحمه الله تعالى كذلك من ما أحمده بمعنى انه لا يلجا الى التقليد الا عند الضروره كما انه لا يحل له اكل الميت الا عند الضروره والعامي داخل في الضروره عامي داخل في الضروره نعم لانه ما يستطيع يعجز لابد ان يكون عنده لسان عرب ومقرئ لعلوميه كذا استهاد هذا ممكن حينئذ اذا لم نقع ازروميه ولم يعرف اصول الفقه ولا ورقاته دينه اذا هذا يحرم عليه الاجتهاد هذا يحرم عليه يفكر مثلا في مثل هذه وصحابي من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك صحابي حدثه صحابي مسلم الله قد رسول وان بلال روي عنه هو طور من من يعني شخص اللي سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بطيرا او اعمى ذكرا او انثى صغيرا كبيرا راه من بعد او لا اللي سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به به على الصلاه لا بغيره ومات على ذلك على الايمان به صلى الله عليه فاين ارتد ثم رجع فهل تعود الصحبة ام لا والمرجح انها تعود انها تعود وان مات على ردته لا شك انه ليس من الصحابة في شيء الثالث المكتبر وهو ما اضيف الى التابعي فمن بعده والتابعي من استمع بالصحابي مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وماك على ذلك وهنا لا نحتاج في فهم الشريعة الى ما أنفت المقطوع إلا من تهاتيه أنه يحتمل أنه قول الصحابي يحتمل أنه قول الصحابي وهذه من المثالة ردح بها ابن القيم قول, قول الصحابي حجة قال لأن الله يخلو إما أنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنده أنه فهمه إلى آخرين هذا المقطوع يحتمل أنه أخذ عنهم صحابه حينئذ العلم به يفيد في الاستئنات الاستئنات فقط خفاء من نصر وعندما تكره الآية وتنظر فيها بنظر العالم المستهله اللغوي ظاهري قد يبدو لك امر منها حينئذ ما بدا لك لابد من عرضه على اقوال الائمه هل قيل به ام لا فيقال به حينئذ لك ان تقول هذا الظاهر وهذا الراجح من اقوال اهل العلم فان لم يقال به ثم خلاف بين اهل العلم اقصم الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواثر وآحاد يعني باعتبار الطريق الذي وصل به إلينا كيف وصل إلينا؟ إما تواثر وإما آحاد ثم ينقسم آحاد إلى ثلاثة أختار هذا ما بحثه هو الذي يستطيل في كتب المصرح الأقل البيطونية واللخبة وما بعدها ينقسم الخبر باعتبار طرقه يعني في وصوله إلينا إلى متواثر وآحاد بسمة تنائية بسمة ثنائيه هل هذا التقسيم بدعه ام له وجه تم نزاع عند المعاصرين فضلا عن ام السابق هل هذا التقسيم محدث او لا نقول النظر في هذا التقسيم من حيث السند فقط دون ان يترتب عليه احكام ترعيه من حيث القبول والرد هذا الاصطلاح ولا مشاحه من الاصطلاح ولا مشاحه في الاصطلاح سواء قسمه المتقدمون ام لا يعني لا يرتزم ناضر في مثل هذا الفن أنه لا يلفظ بلفظ ليست هذه الألفاظ توقفية نعم بقاء الألفاظ من أجل حفظ المعاني هذا الأصر بقاء الألفاظ من أجل حفظ المعاني التي واتبه المتقدمون لا شك أنه الأصر لكن هل يبقى السؤال هل هذه الألفاظ توقفية لا يدزم خالفتها أحتاج لدلي شرعي فإذا لم يكن كذلك عينيذ النقوص ما دام أنه قد وجد تقسيمه ذهذا بهذه الطرق اذا متواثر واحاد من باب التنويه وفرج الاسانيد ونحو ذلك نحكم عليه بانه متواثف فنفهم المعنى الذي وضع له ونفهم انه احاد تطلق احاد في صرف الى المعنى الذي وضعناه مجرد للصلاح لاشكاله واما ان يوثب عليه حكم شرعي هذا يقبل وهذا لا يقبل لكون احاد هذا بدعه عين اذا يكون النظر هذا الظاهر الذي عناه النقيم رحمه الله تعالى أنه هذا التقسيم بدعة لمن غتب عليه أحكام تخالص أحكام الشريعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم وصل إلينا قوله ما دام أنه وصل إلينا بالسند الصحيح وجب قبوله سواء كان في باب المعتقد أو في باب الفروع وأما نأتي نفصل ونقول المتواتد يقبل في العقائد والأحاد يقبل في الأحكام حلاله حراما يقبل في العقائد يقوم من أين لك هذا التقسيم ما دام أنك قبلت خول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ودرسة الاصطراحة وغيرها لماذا لا تقبله فيه في العقائد؟ ما الفرق بينهم؟ هذا دين وهذا دين ومن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح هذا وحي وهذا وحي لماذا تفرق بين منتماثلين؟ ثم هذا التفريق محدث لم يسبق أصلا فيه عهد الصحابة ولا من بعدهم فما ترتب عليهم مثل هذا الحكم لا شك أنه عنده يكون هذا التقسيم بدئي كما ذكرنا في المجال إذا قال المجاز نذكره من أجل دفع ظواهر آيات النصوص قد بدعة صار بدعة لماذا؟ لأن الشيء في أصلي قد يكون مباحا بالتعماله في شيء محرم صار بخالفا إما يكون محرما دون أن يحكم عليه بأنه بدعة وهنا في مقام في الآيات واستفات نحوها سنة وبدعة إذن نحكم عليه بكونه بدعة ولا إشكال في هذا الآن ليس عندنا تناقض إذا قلت بأنه كيف تقولنا هذا بدعة اذا استعمل المعتزلي او جهني وغيره ونقول انه هو في نفسه تقسيم صحيح قلنا انه هو في اصل مباح ولكن اذا استعمل في رد حق ياخذ حكمه كان محرما وكان بدعه في العشره مثل هو هذا التقسيم متواتر و... واحاد فالمتواتر فالمتواتر والتتابع هم داء واحد بعد الواحد لفتره بينهما ومنه قوله تعالى الله ارسلنا رسلنا تترى اي رسولا بعد رسول بفتره بينهما ما هو المتواتر قال ما رواه جماعه كثيرون يستحيل في العاده ان يتواطأوا على الكذب واسندوه الى شيء ما الاول القيد الاول هو الوارد عن بعض السلف ما رواه جماعه كثيرون بمعنى ان هذا السند او هذا المتن تواتر وتتابع عليه الروايه بمعنى انه زاد عن عدد معين سيأتي ذكر الخلاف فيه زاد عن هذا العدد فتتابع الناس في نقله هذا يسمى ثواث فما تعددت مخارجه وتناقله الناس وعرف واشتهر بحيث لا ينكر أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى ثواث ولذلك أطلق البطار في جزء القراءة خلف الإمام على حديث لا صلاة الإمام لا يمكره أنه ثواث وهو قديم متقدم قال من متقدمين أطلق هذا اللذف قال مما تواثر وهذا الحديث متواثر هذا قريبا من هذا حينئذ استعمل هذا اللغ ولكن لم يعني به ما قيده به المتأخرون أو المتكلمون حينئذ نبقى مع القيد الأول ما رواه جماعة كثيرة نقول هذا المتواسر وأما قيد استحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب هذا من باب ما؟ من باب دفع ما قد يكون تم ريبا وهذا لا يتأثى فيه الأسانيدة التي تكون منقولة عن صحابة ومن بعدها لأن الأصل فيهم أنهم لابد من العدول هذا الاخر وهم عدول كلهم لا يختلف النووي اجمع من يعتد به فالصحابه كلهم عدول بالتواتر اين اذا من بعدهم ينظر في حاله ان كان عادلا بضوابطه المعروفه عند اهل العلم حكمنا عليه بقبول خبره وان لم يكن حيد الرد اما قوله يشترط استحيل في العاده في ان يتواطوا على الكذب هذا في الظاهر والله اعلم ان مقصد الاصوليي هو الخبر من حيث كونه خبر لان الخبر له نظران خبر ليصل الينا الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر المطلق خبر ان لازم التواتر ليس واصفا بخاص بحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون تم تواتر يعني تواتر الناس ان تم مدينه مولندا قد يكون ما رايت انت لكن هذا تواتر ام لا تواتر اذا هذا خبر يكون متواترا وقطعي يفيد العلم لا شك فيه انذا نقول هذا خبر وليس بالشرع في ليس فيه بالشرع في ومقصود الاصوليين مطلق الخبر مطلق الخبر بمعنى انه ليس خاصا بالشرع ولذلك زادوا بعض القيود من اجل التعميم فطبقها بعض من حادث النبي صلى الله عليه وسلم وقال يستحيل في العاده يتواطؤ على الكذب طبقت الصحابه داخل في هذا السنه كيف نقول للسحيف العادة لأنه يحتمل أنهم تواطوا على كذب يعني الصحابة اجتمعوا تواطوا عن أن يتذبوا ثم نقلوا إلى من بعدهم يعني إذن نقول هذا الشرط تحقيقه لا يكون فيه للسليد التي منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرد عليه صبقة الصحابة رضي الله تعالى وأسندوه يعني أضعطوه إلى شيء محسوس رأيته شيء محسوس لابد أن يقول الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمعته النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس متواترا لماذا لانه لم يصل الى شيء محسوس يحتمل انه قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من شخص صحابي اخر فاسقطت تلك الواقعه فقال قال رسول الله هو صادق قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي لا اسقط الصحابي لا يضبط هذا حينئذ صار ثم احتمال واذا كان ثم احتمال حينئذ لا يمكن ان يحكم على الخبر بانه قاطع لان المراد ان يجعل هذه الشروط من اجل ان يقال بان المتواتر ما افاد العلم الضروري يعني لا يحتمل الظن ولا الشك ولا التردد البت فإذا قال الصحابي قال الرسول صلى الله عليه وسلم احتمال انه سمعه بن عباس عن بن عم عن عمر مثلا او بن عمر اسقط ابا على احتمال كما رواه ابن حزم صحيح احتمال وارد وهذا لا حرج ان يسقط الصحابي ذلك صغار صحابه يعتبر من مرسل الصحابه مرسل الصح ومرسل الصاحب وصل في الاصح لكن اعطي حكم الوصل من اجل ماذا ان الواصلة التي اسقطت مقطوع بعدالة يعني حكم العلم اجمع على ان الصحابه حدود فاذا روى الصحابي الصغير واسقط الكبير اين نجي نقول هذا لا, لا يضر ونحكم ليه سند لانه متصل ولا نقول بانه منقطع ولو عبر بانه منقطع من باب التعميمات وكذا اقول اسقط الصحابي ولا يضر إذن وأسنده إلى شيء محسوس يعني مدرك به أحد الحواسك السمع والرؤية والبقى وأما إذا قال قال لا لا يكفي مثاله يعني مثال متواتر وهم يقسمون المتواتر لفظي ومعنوي ولها أمثلة لكن المتواتر اللفظي هذا لا يعرف له مثال إلا هذا الحديث الذي ذكره يصنف رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار تبوأ مقعده من النار وهو الذي نفاه من الصلاة رحمه الله تعالى وذمه ابن حجر في أول النساء ثم قال والآحاذ ما سوى المتواتر أحاذ جمعوا أحد بمعنى واحد واحد أحد أيضا حمز طلب السواوط فهو في اللغة في ما يرويه الواحد ما يرويه الواحد والآحاذ قال ما سوى المتواتر لأنهما متقابلات لأنهما متقابلات ما سوى المتواتر يعني ما لم يتواتر ما لم يتواتر هل يشترط ل فان هذا المثل هل يشترط في التواتر عدد معين قيل وقيل يعني قيل يشترط عدد مختلف قال اربعه و10 و70 قيل الاخير وبعض القياده بالعشره الذي رجحت صوته في الفعليه وانما رواه عدد من يجب في حال اجتماعهم على كذبه المتواتر وقوم الرد وقوم حددوا بعشره وهو لدي اجل لكن هذا قول ضعيف وانما ينظر فيه الى ما افاده بمعنى ان المتواتر يفيد العلم فكل ما افاد العلم اليقيني فهو متواتر كل ما افاد العلم اليقيني فهو متواتر وهذا الذي يظهر من صنيع البخاري رحمه الله تعالى في جزء القراءه خلف الامام حكم على هذا الحديث بكونه متواترا مع كونه على نظر المتاخرين انه انه احاديث متواتره اذا الاحاد ما سوى المتواتر اذا قلنا سوى المتواتر يعني ما لم يفيد القضاء ما لم يفيد القطع فصار متقابلين صار متقابلين لكن يبقى السؤال في قضية الأحاد يوجب العمل بإجماع الثلاث يوجب العمل تم مسألتان يخلط فيهما أو بينهما طلاب العلم خبر الأحاد يتنازعه مسألتان هل يفيد العلم أو لا هل يفيد العلم أو الظل هل يوجب العمل أم لا إحدى المسألتين محل يجمعه وهي اجاب العمل لا خلاف بين الثلث حكى الشافعي في رساله وخطيب البغدادي لاخيه انهم ما يعلمون احدا ممن يشهر له بالعلم والرقوق في السنه انه قال بان خبر الاحاد يتوقف فيه او انه لا يعمل به في العقائد والقول المخالف لهذا القول بدعه وضلاله بدعه وضلاله المثل الثاني هل يفيد العلم او الضرر هذه مساله خلافيه خلاف فيها سائر والقول لبعض المعاصرين بانه كالمساله السابقه هذا ليس بجيد ليس بجيد وانما وقع نزاع ابن القيم وابن, وابن تيميه رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم يميلون الى ان خبر الاحاديث في الظن الا اذا احتفت به القرائن هم راجعهم الحجر في النخبه بمعنى انه يفيد الظن في اصله الا اذا احتفت به قرائن كان يكون اجمال صحته او رواه البخاري ومسلم او رواه البخاري او صححه الى قين فثم قرائم جلالة الرواد سلسلة فثم قرائم تحتف به الحديث قد يفيد العلم وثم قولوا وهما استغرم امام احمد ومرجح ابن حزم رحمه تعالى انه يفيد العلم واشار اليه ابن الطين في بعض مواضع التي بحث فيها هذه المسألة اذا من رجح انه يفيد العلم لا اشكال ومن رجح انه يفيد الظن ولكن اذا احتفت به قرائم ان افاد العلم والعلم النظر المراد هنا في الموضعين فلا اشكال فمسألة محل نساء محلو كذا قالوا هو من حيث الرتبه ثلاثه احاديث ثلاثه اقسام صحيح وحسن وضعيف تقسيم الحديث هنا الاصل ان اتحاد عام لهذا صحيح وحسن وضعيف والاكثرون قسموا هذه السنه الى صحيح وضعيف وحسن الاكثرون اذا ليس الكل وانما المساله فيها نوع نزاع فأكثر المتقدمين على أن الحديث قسم إلى قسمين حديث صحيح وحديث ضعيف إلى قسمين حديث صحيح وحديث ضعيف وأين منزلت الحسن هل هو في حيض الضعيف أو في حيض الصحيح قولين. على قولين على قولة الأكثر على أنه في حيض الصحيح داد mundفي في الصحيح لكأنه قال الصحيح على مرتبتين صحيح من حيثه هو صحيح ويدخل تحته الحسن الذي الخطة المتأخرون بذلك حينئذ يقابله الضعيف يقابله الضعيف ومنهم من جعل الحسن في فسم الضعيف في اسم الضعيف, في الضعيف. ومنهم من فصل فجعل الحسن لذاته الذي يعنوى له الحسن لذاته عند المتأخرين جعله في فسم صحيح والحسن لغيره في فسم الضعيف لأن الحسن لغيره ما هو هو الضعيف الذي تعدد الطرق ويقولون اللعقة به الضعيف في اللقاء بالنظر الى كل سند لوحده ضعيف بتعدد الطرق ولابد ان قوي بعضها ببعض لقبينهما نعم ويكون بينهما يكون بينها شيء مشترك يحكم عليه بانه حسن لذاته هذا عند كثير من المتقدمين وهو الذي ذكره ابن تيميه رحمه الله تعالى ان امام احمد عناه بقوله اذا جاءت الفضائل تسهلنا واذا جاءت الاحكام الحلال والحرام تشددنا بمعنى انه يقبل الحديث الضعيف في الفضائل ويعني به حسن لغيره وليس الحديث الضعيف الذي يعنو له بنو ضعفلها يرق الى رتبه الحسن لغيره المراد لابن احمد ان كان نوخس ابن تيمم بعض المعاصرين الان لكن ظاهر صنيع الله اعلم انهم يعنون به الحسن لغيره الضعيف لانه معرفه التمييز هذا الا عند المتاخرين وان اطلق الحسن التلمدي ومن قبله المديني وكذلك نوقع على البخاري انه اطلق لفظ الحسن لكن صالح الحسن هذا من حيث المعنى لم يحدد اللي عند المتأخرين. اذا صحيح وحسن وضعيف قسم ثلاثيه فالصحيح ما هو ما نقله عادل تام الضبط بالسند المتصل وخال من الشذوذ والعله قال هل هي كلها تحتاج لتفصيل واحيلكم على النخبه وشروحها لكن اقمان ما نقله ما نقله يعني قول او فعل نقله رواه من صفاتهم انه عادل تام الضبط عادل هذا قيد أول كان مضبطي يعني يشترط فيه الضبط وتمام مضبطي ثالثا بسند مبتصد رابعا خلى من الشدود وهذا محل نزاع هل يشترط في حد الصحيح أنه يكون خاليا من الشدود أم أن الشدود لا يناس الصحة ولذلك ابن الحجر رحمه الله تعالى في النكت زندنا حول هذه المسألة وكانه يميل إلى أن الشدود لا يحتاج إلى أن ينفع الحد الصحيح لماذا؟ ذنه ورد في الصحيحي وفي صحيح البخاري وكذلك مسلمه حكم عليه بانه شاذ في بعض الالفاظ شاذة ومع ذلك لم يحكم عليه بالضعف والعله القادحه هذا الرابع والخامس خامس العله القادحه اذا ما نقله عادل عداله هي استقامه الدين والمروءه بيان يكون الراوي مؤدي للواجبات ذلك المحرمات فاذا ما احمده الناس عليه من الاداب والاخلاق سليما من قوارم المروءه التي يذمها الناس عليها يعني اذا فعلها عين يجب تعرف العداله يعني العداله لها مرتبتان واجبه ومستحبه واجبه بفعل الواجبات وترك المنهيات لانه اذا لم يفعل الواجبات هذا فاسق واذا ارتكب المنهيات هذا فاسق عين لا يقبل قوله لا لا يقبل طولا إلا إذا فعل الشيء ولم يعتقده واجبا أو فعل الشيء واعتقده غير من هذه مسألة الأخرى والمراد هنا ما يفتق به من حيث السرق أو الفعل ما أجمع عليه على العلم أو ترجح عنده أو ترجح عنده فمثلا من يعتقد أن الصلاة الجملة ليست بواجب ولا يخرج صلي لا تقل فاتق لا يدد أن يفتق علي. إذا كان من أهل العلم ويعتقد أنها ليست بواجب لا يفتق انما ما نعتقد انها واجب هذه مساله اخرى وتعرف العداله ب اذا هذه المرحله التي نعنو له بانه واجب أن يفعل الواجبات ويترك المنهيات ثم المرحله الثانيه ان يفعل ما يحمده الناس يعني ما جرت به العاده ولا يرتكب ما يذمه الناس اذا كان الناس مثلا في وهذا يختلف من عصر اخر ورا تختلف من زمن لزمن ومن عصر لعصر اذا كان الناس عندهم من القبيح ان يقرى طالب العلم والعالم كاشف الرأس فياذا صار هذا خروجه من خارم مروءة واذا كان عندهم عاد انه لا با فنيخرن لم يكن من خارم المروءة كذلك لو كان الاكل في السوق مثلا والجلوس في المطاعم لا ليس من خارم المروءة كذلك لا يعتبر والعكس بالعكس على كل هذه تختلف من زمن الى زمن ومن بلد الى بلد كيف نعرف العادة لان هذا العاد راوي عاد اولا بالاستفاضة والشهرة بالاستفاضة والشهرة يستفيد الايم الارضعة لا نبحث بل استفحاب لا نبحث عنه عن عدلتي كذلك كبار الايم التابعين الحنيفة وسعيد المسيب والحسن البطري وكذلك امام احمد والشهر لا نبحث لا. من عد له تبحث من زكاه له ما يحتاج ماذا لانه استفاض عند الامة عامة وخاصة لان هؤلاء من ائمه الدين اذا كانوا كذلك فهم عدول بالاستفاضه والشهره ثانيا بالتنصير عليها على العداله ممن يقبل قوله في الذح والتعذيب وهل يشترط فيه 1 و2 و2 اذا ذكر عدل الاصح العدل الواحد يكفي او درح بمعنى ان بعضهم اشترط ان يعدله اثنان لا بد من شخصين وهذا يحتاج الى دليل وانما اذا عدله شخص معتبر يعني عالم بما يجرح وبما يقبل التعديل فيه حيث يقبل الواحد واثنان إن زكاه عدل عد على قول والأصح إن عدل الواحد يكفي أو درح سواء جرح أو عدل يكفي شخص الواحد لأنها أشبه ما تكون بشهادة وإذا كانت شهادة يقبل قول الواحد إلا في مواضع المالية وكذا شيء آخر إذن ما نقله عدل ما نقله عدل تام تام الضبطي ضبط بأن يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله ذي تحمله من غير الزيادة ولا نقطة يعني أن يؤدي كما حفظ كما سمع فإذا سمع قول النبيÍها صلى الله عليه وسلم أن يؤديه ليس قائل كما قلت هذا الضبط هذى هذا الضبط أن يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير الزيادة ولا نقطة ولا يضب الخطأ الم предأ Chill يا خطا مره او مرتين لا يلزم منه سلب الضبط عنه لان الخطا اليسير هذا من طبيعه البشر لا بد من النسيان لا بد من الخطا ازاي يسلم منه احد البت ويعرف ضبطه بمواثقه الثقات المتقنين بمعنى ان هذا الحديث اذا رواه هذا اذا لا نعرف ضبطه من اجل ان نعرف ضبطه عنا لازم نعرضه على على روايات الحفاظ المطني فان وافقهم في الغالب وليس شرط الاقتراض فهو ضابط وان خالفه حينئذ ان كانت المخالفه يسيره فلا تضر وان كانت كثيره ف تضر ان كان كثير يخالف حينئذ تضرته تلك المخالفه فان وافقهم غالبا فهو ضابط ولا تضر المخالفه اليسيره فينكسر ليس بضابط وكذلك بالنص من إمامه يعني أن يأتي الإمام من أئمة الجحر والتعديل يقول فلان ضابط هنا قال تمام الضبط تم الضبط يعني بلغت تمام هذا احترازا من الحسن لأن الفرق بين الحديث الصحيح والحسن لذاته هو خصة الضبط بذلك قال ابن حجر فإن خصى ضبطه فالحسن لذاته المتضى في حده ما تصل به بنقل عدل قل ضبطه قل ضبطه, ضبطه أما الصحيح لا لابد أن يكون تام تام الضبط ولذلك قد لا يقيدون الضبط لأنهم تام لأنه إذا أطلق أنصرف إلى التمام بثلث مبتصلين يعني كل راو تلقى عم من روعا لأن لا يكون ثم ثقص ولا تسوية ولا إلتان ولا تدريس وخلا من الشدود وذو الشدود مر والمقبول مقالفا إذا رواية المقبول مقالفة من هو أرجح منه كان كان في قطع او في في الاعدادي و وكما ذكرنا لبعضهم ينازع في قضيه افتراض نفس سدود الحديث الصحيح لانه وجد ما حكم عليه بالصحيحين البخاري ومسلم كذلك في حديثه حكم عليه بانه شاذ والفاض مشاذ لكنها لا تخرجه عن كونه صحيحا والعله القادحه قيدها بكونه قادحه لان من العله ما له ما له يقدح كما لو علمنا بان الصحابي اصطط صحابيا من السنه هذه عله ظاهره هل تقضح لا تقضح لماذا لعلمنا بهذا الثاقه لاننا ما اشترطنا هذه الشروط الا من اجل الحفاظ على السنه النبويه حين اجى علم من فقهاء الصحابه من ابعد الناس عنه كذب والعله السبب الخفي يقطع فيه اما في السند وايما في المتن يعني العلل قد تكون في الاسانيد قد السر الخفي مثلا وقد يكون في لماذا في المتن تبدا بنفض بنفض ونحو ذلك ثم قال والحسن يعني الحديث الحسن ما نقله عادل خفيف الضبط بسند متصل وقال من الشذوذ والعله القادحه اذا نفس الشروط السابقه وابدل تام الضبط بخفيف الضبط يعني قل ضبطه قل ضبطه بمعنى انه قد اخطا ولا يغتفر هذا الخطا ولا يغتفر هذا هذا الخطا ويصل الى درجه الصحيح لتعدد طرق وهو يتم صحيحا لغيره اذا عندنا الصحيح لذاته والصحيح لغيره صحيح لذاته هو ما يكون سندا واحدا ودلت فيه الشروط القادمه هي الماضيه واذا تعددت تلك الاسانيد نعم الصحيح لذاته هو ما ودلت فيه الشروط السابقه الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا تعددت الطرق اذا تعددت الطرق واذا قال ويصل يعني حسن لذاته الى درجه الصحيح الثالث اذا تعدد الطرق ويسمى صحيحا لغيره اذا ما هو الصحيح غيره هو الحسن لذاته اذا تعدد الطرق انظر هذه فضحات متاخرين اما المتقدمون لم يفصلوا هذا هذا التفصيل ثم قال الضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن ما خلا من شرط يعني لو شرط واحد بالراوي فاسق ليس بعادله او ليس بضابط او بسند منقطع او لم يخلو من الشذوذ او العله ونحو ذلك الذي نحكم عليه بكونه ضعيف فان له انواع كثيره جدا تؤخذ من مضانها ويصل الى درجه الحسن يعني الضعيف الى درجه الحسن اذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره اذا ما هو الحسن بذاته ما توفر فيه الشروط السابقه ما هو الحسن لغيره هو الضعيف اذا تعددت طرقه. وكل هذه الأقتام حجة ت喜欢 الضعيف كل هذه الأقتام حجة يعني الصحيح لغيره الصحيح لذاته الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره وكما ذكرت أن الحسن لغيره به كلام قوي به كلام قوي فيه الضعيف فإنه لا يحتج به مطلقا أما في الحلال والحرام فالمتقدمون يكاد يكون قولا واحدا أنه لا يحتج به الذاته وينشأ عندك شيء من متاخرين في ثوني حكم اذا كان لك راحه او ندبا او ما يكون مفصلا لاصل واجب صح ثنده او مؤكدا لمعنى منهي عنه صح ثنده هذا اقول احتاج الى دليل لان الاصل في قبول خبر يكون من ثقه ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا هذا العصر يعني تتوقع فلا يقبل ولذلك لا نقول رده اذا جاء خبر الفاسق او غيره لكن نتوقف لا نبني عليه احكام لا نبني عليه احكام جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا حينئذ نتوقف فيه حتى يرد البيان ونتثبت من خبره والا فلا يؤمن به البت هذا نص وهنا اطلاق بمعنى انه فتبينوا يعني سواء جاءكم الفاسق بنبأ في باب الاخبار او في باب الاحكام او في باب الفضائل وتخصيص الفضائل بكونها خارجه عن هذا النوه لانه مستثنى في فضائل الاعمال الحديث الضعيف يعمل به هذا قول باطل من جهتين اولا انه مخالف للنام ثانيا عدم العمل بهذا الاستثناء حتى المتاخرون لا يعملون به لانهم يقولون في فضائل الاعمال لا في اثبات الاعمال بمعنى انه هذه عندنا سنه او صلاه الضحى انها سنه اذا جاء حديث ضعيف يدل على فضل ان صلى صلاه الضحى الى اخره فله وله وله قالوا هذا يرغب الناس به لا تقولوا كانه حديث صحيح اما في انشاء صلاه محدثه جديده بحديث ضعيف اقول هذا لم يقال به من قال به باستثناء القاعده فلم يطبق على وجه ولذلك هذه القاعده فتحت باب البدع على مصراعيه فما من مبتدع يأتي بي بداية إلا ويبحث عن هذه الحديث من حد فلم يذرني فعنده موضوع فيأخذ هذا الحديث ويولد عليك الخلاف الذي وقع عنده المتأخرين يريد أن يستمج هذه القاعدة يطبقها على الحديث الموضوع يقول لك ليس الموضوع عندي بل هو ضعيف فهو الموضوع عنده كان فلا تلزمني بحكمه لكن القاعدة مسلم بها أنه فضاء الأعمال يعمل بها أو الحديث الضعيف يعمل به فضاء الأعمال لكن فتحت علينا باب شر وغتحت باب البجاء القولية والاعتقادية والفعلية من أجل هذه القاعدة ونحن نردها شرعاً لا من أجل العاطفة نردها شرعاً لأن خضر الفاسق أو الضعيف الأصل رده بالنص الذي ذكرناه الأصل التوقف فيه حينئذ هذا عام في الحلال والحرام وفي غيرها من استثنى واشترط شروطاً ثلاثة كما قال الإمام الشيطان الأخوة والفعال أن احتاج إلى دليل يدل على صدق هذه الشروط الثلاثة ان كله اصل بان كله صفه بان يكون الحديث ضعيف شديد الضعف كل ده تحتاج الى الى دليل شرعي لان الاصل هو التوقف ان يدني اي دليل لا دليل والاصل المطلق والعموم اذا الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الاعمال لا في الحلال والحرام ولا في الاعمال ولا في فضائل الاعمال فليس بحجه سوى الضعيف ليس بحجه لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها اذن <تصفيق> كوب ما ذكرناه كان للشيخ يميل في بعض المساعد انه بذكره في الشواهد ونحوها قد تكون مراده الشيخ فيما يقوي الحديث يعني اذا تعددت طرقه ياتي الحديث الضعيف من حديث الضعيف نصل الى درجه الحسن غيره نصل الى درجه الحسن غيره فيه الاداء من حديث تحمل ما ادى والتحمل اخذ الحديث عن الغير والاداء بالله الحديث الى غير تحمل اقرب الحديث ان يعني التعلم ان الغير غير هذه الافعال ما تدفع عليها يعني اكيد تساعد كثير من المتاخرين كل وبعض غير هذه لا تضر عليه يعني لماذا الان ملازمه للاضافه ملازمه ليه للاضافه كل وبعض ملزمه للاضافه اذا كان كذلك المضاف لا يدخل عليه ال الا بشرط الا بيطئ ان نكون وافئا الى خلقه وليس هذا منهم وغير هذه لا تتعرف أصلاً. لان ال هذه معرفه ال حرف تعريف او ال لام فقط فنمط عرفت قل به النمط حينئذ تكون المعرفه وغير غير قابل للتعريف غير غير قابل للتعريف لا لا تعرض الى الدخول ال هنا في التاء لكن ترى كثير متاخرا على مثل هذه ابن عشان رحمه وتعالى ينكر يقول ألعى على بعض الكل وهو يستعمل بالسطر في, في غيره يقول بدل الكل من الكل بدل البعض من البعض بدل البعض من الكل فأدخل ألعى على, ألعى على بعض هذا شدود أعتبر شدود شدودا لغوية نعم وللأداء صياغ منها حدثني أخبرني أخبرني إجازة أو أجازة هذه من صياغ من صياغ الأداء يعني كيف يؤدي كيف يؤدي جرأت عادة محدثين على اعتبار طيغ معين إذا سمعت فتقول كذا إذا أجيز لك فتقول كذا إذا لابد من اعتبارها تستيق فيها خلاف طويل عارف جدا موجود فيه مطولة لكن هذا مثلا نمرها كالنجاة حدثني لمن قرأ عليه الشيخ يعني الشيخ قرأ يعني يكون الشيخ هو القالب سيقول الطالب إذا أدى الحبيب حدثني حدثني أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ يعني تعمل نوعين عينئذ تكون أخبرني أعمل حدثني عينئذ ما الذي يزيد قرأ هو على الشيخ يعني أنت القارئ عينئذ إذا روي تقول أخبرني وأنت إذا قرأت أو قرأ عليه الشيخ الشيخ كان قارئا عينئذ لك أن تقول حدثني أو أخبرني على خلاف أخبرني إجازة أو أجاز لي هذا لمن رضب الهجاز دون قراءه بمعنى انه عل ما جرى عليه الاصيل قديما لو جازت الاجازه لمطلت البحث حين يذن الاجازه انه لا يتمكن من القراءه على الشيخ فيقول له هذا كتابي او اروي عني صحيح البخاري اجازه ثلث. فيروي عنه بهذه الصيغه اخبرني اجازه ثلث. او اجاز لي لمن روى بالاجازه دون القراءه الاجازه اذن للتلميذ ان يروي عنه ما رواه وان لم يكن بطريقه القراءه العننه وهي روايه الحديث بوضع عنه عن عن السمع. كذلك المؤنث معنا عن ومر واضحا ان تحكمي بوصفه ان اللقاء يعلمي ولم يكن مدلس اقيل لا اقيل ان القطع مع معني يعني فصلا بعض بين ان وعن على كل المعن عن هذا يقبل لكن بشرط الا يكون مدلس ومر واضحا وان تحكمي بوصفه متى ان اللقاء يعلم يعني يعرف انه ثقفي ان اللقاء يعلم ولن يكون مدلسا هذا للشفي هذين الشفي وحكمه هذا الاتصال وكذلك ان الا من معروف بالتدليس فلا لا بده نقيد حكم الاتصال اذا لقي شيخ بمعنى انه يروي عن اللقي يروي عن اللقي الا من معروف بالتدليس اما اذا روى عن اللقي ما لم يروه هذا الاسترق فلا يحكم فيها بالاتصال الا ان يطرح بالتحديد يعني المدلث ما تقبل منه العلم لا تقبل منه العلم إذن يكون وطعن فيه في السنة حتى يصرح حتى يصرح أو يرد بطريق آخر من يروي عن ذلك الشيخ من غير ذلك المدلث ويروي بالتصريح إلا أن يصرح بالتحديث هذا هو للبحث في الحديث ورواكي أنواع كثيرة في علم المصرح وفيما أشرنا له كفاية إن شاء الله تعالى والله وعلى مصرح الله صلى الله عليه وسلم هل كل ما رواه البخاري ومسلم من احاديث انها احاديث صحيحه؟ صحيح. اي نعم. وليس الكتابان صححه من هما بعد القران ولهذا قدما مروي وديل في البخاري تماما ومسلم تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ لئن على للخلفاء مزيئاً على غيرهم من الصحابة من حيث الأقبلة ونعم الذين اتفقوا على شيء لهم مزيئاً واختلف هل يعدوا إجماعاً أم لا؟ حل النزاع لكن ليس هو الإجماع أصول إتفاق مستهدي الأمة من عقرب على نفات النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الشرع إليه هذا المراهن وليه اتدافنا فيه قوله تعالى ومن يتبع غير السبيل المؤمن ومن يتبع غير السبيل المؤمن كيف جئنا الصحابه بين قوله صلى الله عليه وسلم لست كهياتكم وفعله بالرسول المصطفى لا اولا هو نهاه ثم واصله ثم لما واصلوا معه بين له في اخر المطاف انه لست كهياتكم ما حدث من يرى عدم وجوب تسوي الناسخ قلنا سوف هو راي عند حجه الرائي ولما دام انه هذا يرفع هذا ابد ان يكونوا متساويين وقد يستأنث لأن هذا كلام متكلمين متكلمون كاسمين أما حدة البخاء الشافعي والحيمي وغيرهم ولمانا مع أحمد الآية لأنه لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن أو قول الشافعي أما معه وكذلك الشافعي لا ينسخ السنة إلى بسم الله للآية التي ذكرناها آية الرجل هذه تخضلها لا أعيد شيئا هل حالات النسخ معدودة ومعروفة لدى العلماء؟ طبعاً نحن نقول من العلم هل دوس البنطال يكره ويحرم أو غير ذلك كذا كانت عادة في الناس من البلاد يستمرون البنطال بالنسبة لمرأة هذا محرم أما بالنسبة للرجل لأن المرأة لماذا محرم؟ له جهدان أولاً جاء الواجب على المرأة ستسروا عورتها والسلس يتضمن أمرين أولاً لول البشرة وثانياً حجم العرض يعني لا تحجم تقذها مثلاً قدمها ونحو ذلك وأما الرجال فالأصل فيه لباحة أصل فيه لباحة إلا إن أخذه من باب التشبه فينظر فيه بحاجة ومع الجهة العموم لأنه صرع لباسة لبعض البلاد لذلك يبقى على أصل له مباح والصحيح أن الصلاة جائزة به لأنه لا يشترى في الرجل في ست العورة فيه عدم التحديد لم المرأس فروا لون فقط هذا فرق ذكره أن العلم بينه مسألتين كيف نوفره بين قول رسول صلى الله عليه وسلم أن العورة ما بين السرعة والرخبة هو قلت وما ورد أنه كان جالساً مع الصحابة وفقضه ظاهرة وضطاها عنه على كل العورة عورة الرجل ما بين السرعة إلى الرخبة هذه بالصلاة لابد منها ما بين السرعة والرخبة النظر في السرة والنظر في الركبه هل هما داخلتان في مفهوم الاطراء العوره ام لا اما بالنسبه للنظر فما ورد من الاحاديث يدل على الحديث الذي ورد فيه ان اذا كشف كشف عن فخذه يدل على ان اسفل الفخذ يعني المكان من جهه الركبه امره اخف امره اخف يعني اشبه ما يكون لو استثني بانه ليس من العوره فكان ظاهر النصوص هكذا وأما ما كان قريباً من السوقتين هذا يأخذ حصنا لأن مقارب الشيء أخذ حصنا هذا العصر عن إذن يفرق بينا نتخذ مثلاً من جهة الركبة العصر في أنه ليس داخل لهذه النصوص وما عند ذلك فهوه داخلهم لكن هذا الانتباه إلى أنه قد يقال بهذا من باب التأصيل العلم السطر أما لو وجد من قد يكون فتنة لو كشف عن أثر فخذه حين يجب أن يقول هذا لا يمكن ترك المحرم إلا في تفضية فخذه فيجب عليه فتنة المحرم يجب عليه أن يغطي المحرم مثلا لها نظرات قد يعني يرى الشاب صغير مثلا ويكشف نصف الفخذ يقول ليس بعورة يكون فتنة لبعض الناس يقول هذا لا يتم محرم قد يجب عليه أن يستعورة لا لكونه عورة من حيث ما هو ولكن لكونه يؤدي للفتنة وما لا يتم فالكل محرم إلا به حين يجب أن يكونوا بهذه عندها في الطول المحرم يرى وجوب ترقيد جميع من الناس النفس يكون الى بدل على يقوم الى بدل ثلاثه انواع اخف اثقل الى متساوي انا ذكرت مثال الاقف والاثقل الى متسا الى متساوي فمثلا من استقبال قبلة لصيخ من استقبال بيت المقدس الى الكعبة متساوي نظرا لان صنفها كذا وصرناها كذلك في مشقة هذه مثال هذا يسمى المساوية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وزن القصوصية له جهتان أما الدليل ثم الثاني هل يؤجر مسلم بجعل السنن مثل الخاتم نحن إذا نول نقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر لو لبس العمة أتم يؤجر لو حج راكبا فاقدا أنه يتعثر بالنبي الصلاة والذي أمام إذا كان لم يستحضر النية لا ثواب إلا بنيا هذا مطلق فإذا فعل هذه العادات دون أن يستشعر النية فإن الله لا ثواب وأما إذا فعلها استشعار النية بمعنى أنه مقدد بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أنه يتخل في العقل أنه يساب هل يمكن المدلم أن يفعل مثل, مثل, مثل أسعال النبي الصلاة والذي أمام الجبلية لأنه مفعا على نحن؟ هذا مقابل وما رايكم ام فعله بالله لعمر عندما اجن راته انا بوصل الشجره يعني كيف اي, أي ماخذ وانما قطع عمر بن الخطاب تعالى عنه الشجره ترقى للشجر يعني إذا كانت مثل هذه الأشياء لا نقول لنا يعني الآثار وأمور هذه من أجل أن تكون مزارا لا نقول الأمر الذي يكون موردا بالبدعة نأطل مسألة من حيثه هي فلا يقص الشخص من عندي نأطل مسألة من حيثه هي على حسن ما ورد أما إذا كان هذا الشيء قد يؤدي إلى بدعة ويكون طريقا بتبرك ونحو ذلك نقول لا يمنع لا لذات الشيء وإنما لنتيجة التي تواسب عليه إذا كان تم شجرة جعل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فبال في طرف عند مسيره من الزرفة إلى من العرف إلى من الزرفة فالإذن هذه الأماكن نقول إذا كان يكشى أن يقتدها العوام والهمد ثم يتبركون أو يقالوا الشركيات لا بها مسألة أخرى فلا ليس كلامنا فيها ما رأيكم في الذي يشتري سلعة قيمتها خمسة دراحة ولم يكن معه سوى عشر دراحة فعطاها من صاحب السلعة ثم أتذر صاحب السلعة وقال ابحث أنصر في اللحن وافترطاه هل يكون هذا ربن السياس؟ هذا يجتمل على عقدي عقد بيع والشراء وعقد صرفه والطفل لابد من الاستقابض في المجلس إن إذنك ذهب فإما أن يوكله وإما أن يأخذ هو المال ويدفع يعني إذا جئت عن شخص تأطيها عصر الدراهيم كما قال والبيع والشراء تنبي خمس حين إذن إذا أعطيته العشرة عن أصل أنك تعطيها المبلغ الذي تدفعه خمس دراهيم هذا الأصل لأنك ببيعت واشتريت فتدفع الثمن كما هو هذا الأصل لكن لم يكن عندك هذا الثمن حين لجعت إلى عقد آخر وهو كأنك تكون له إصرث لي هذه العشرة ثم تعطني عشرة كاملة وأعطيك الخمس لكن هو يقف من عنده من أجل اختصار طريق فقط هذا يسمى صارفة فلابد من التقاضل لتحلان إذا ذهب يطرف فإن إذن يقول له هو كلب فيه يطرف فيكون ناهبا عنك ولا إشكال إذن هو يتم العقد مع ذلك الشخص الذي يطرف معه فيكون تقاضل حقا ولا تكون أنت يكون أنت خارج عن الدائرة عن العقد وإما أن تأقض أنت المال فتصرف هو الشيء وعمله يقرض او يقول لك وقت اخر او تعال غدا اذا تفعلوا الباقي ان في حاله واحده اذا يقال له من الشل خبز كل يوم يعني ممكن ان ينجو من هذه ياتي في اول الاسبوع يقول هذه عصره اديوت تاخذ كل يوم باليعيش مثلا لا لا بس لا بس ليس من قبل الصحن وانما وضعته عنده امانا ثم تاخذ من هذه الامانه على حسب الايام التي تريد هذا لا باس الايات لا اكرها في الدين مطلقا في لكن الظاهر ان ليست منسوخه الايات يدبرون قرانا يدخل في صيغ العموم لان واضح في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن تناول القروح المطلق المقيد ما اسفل من الكعبيين في النار قال صلى الله عليه وسلم من جرى اذاره اخوه لا لن ينظر الله اليه يوم القيامه لن ينظر المشار بالعقب ما اسفل من الكعبيين في النار ما اسم منصوب بمعنى الذي اسفل الكعبيين في النار يعني الذي ينزل عن الكعبيين حكمه جزاؤه انه في النار لم يطيب بمعنى انه اصلا ما أكثر كعبين مفتقاً كما كان جره خيلا كبريا أو لا حديث الثاني من جره إزاره خيلا لم ينظر الله إليه ومن خيار هل اتحدى في الحكم ها لا لم يتحدى في الحكم عندما لا يقيد هذا بذلك لا يقيد هذا بذلك وإنما هم ينظرون إلى حديث أبي أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال له لسه منه المذهب عند الحنابل انه اذا لم يكن يحرم اذا كان خيالا واذا لم يكن خيالا فيكره الحديث ابي بكر لكنه جاء بان حديث ابي بكر ليس مطلقا المعنى ان ثوبه بغض جره مطلقا يعني يمشي به صباح مساء وانما ينزل منه فيرفعها اذا خارج عن الدايره دعنا نبعث انا في ماذا في من ياتي الى الى خياط يفصل ثوب مثب يجره في الارض وبين من يلبس مثلا الززار او الشوب ويرفعه او هو ينزل بنفسه فيرفعه عينيذ امتسان بين الامرين فمن كان ينزل منه دون اغتياله فيرفعه وينزل يرفعه هذا خالد ليس بأمني لك من تحمد ولازم هذا الوقت بانه لا يلبس الشوب إلا وهو نازل عنه كعبيه هذا محرم للنصف الشادخ ما هذا سؤال من الكعبيه ففي الناس ثم الغالب في من جرى ثوبه ولو لم يكن لخيالها قنية ابتداعاً فالغالب فيها أنهم خيالاً هل كل مجمل مبين أم كل مبين مجمن؟ هل كل مجمل مبين؟ نعم، كل مجمل مبين لكن السؤال الثاني لا وجهة لهم هل يجب الوضوء في استئلة التلاوة؟ استئلة التلاوة الخلاب مبني عن أي صلاة أم لا؟ وقال بأن الصلاة دخلت في عموم قوله لا يقول الله عن صلاة أحدكم إذا حدث حتى, حتى, حتى, حتى يتوى الله وإذا قلنا بأنها ليست بالصلاة أو الصحيح هذه لا تبقى نظر الخلاف أي؟ هل تأثمنها لفظ الصلاة أم لا؟ وقال بأنها دخلة في مفهوم الصلاة أدخل في النسوة ومن أخرجها أخرجها قاموا هل هناك اختلاف كبير في أصول الفطح بين مذهب الشافعي والحنابلة؟ هذا شيطر هذا تنميذه والفروع لكاد تكون متفقة والأصول في العالم لا فرق إلا يسير في الصفح ذكرت بالأمس أن ما تقتضيه صيبة النهي المبتقى بطلان المنهي عنه مطلق على الصحيح لما ذهب اليه الحنابلة اذا فما ذهب الحنابلة الحنابل يرونها لكن عندهم تفصيل عندهم تفصيل فهل هل ان, إن صدنا الانسان في طبعه خاطئ من ذهب سوف صلاته هذه المساله ننظر اليها هل قيل بهذا القول ابدا يعني تطبيق القاعده هذه يعني بعض المقلدين تحرج من بعض المسائل إن قيل بالقول في من سبق كما ذكما كل قول لابد يكون له إيمان وإذا كان سما خلاف بين الصحابة فترجع إن لم يكن لا من المزاعب الأربعة ولا من قبلهم حين يجد يتوقف في مثل هذه المسألة فلا حرص لكن لا يكون نقضا لدقاء ولذلك تم مساء المسألة وقع في المزاع صلاة المسبت تصح أو لا تصح نقول الصحة لا تصح لماذا؟ لسببين قاعدة مضردة وثانيا القول قد قيل به أو ماذا بالحنابل من صلى مضملا لك الصلاة لكن من صلى في يدي خاطة من ذهاب إن قيل به فأطل الصلاة لهذا النحي للعموم ما حكم من ترك الصلاة متعمدا ثم ثابت هل عليه قضاء الصلاة في الصلاة؟ لا قل للذين كفروا إياً له يغفر له ما قتلنا فبترك الصلاة قد كفراء السد عنه ولو فرضا واحدا حينئذ ما مضى نقول هذا يحتاج إلى أمر الجديد والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب وقال يهدي إماما قبله إذا لم يعلم المرض أنه على خطأ في الصلاة لكي يسأل عنه أن يعتبر آسل هذا الخطأ إن كان هذا الخطأ مما يعرف يعني اشتهر فنعم وإن كان يترثب عليه في صلاة الصلاة نعم أما إن كان هذا الخطأ مما يخفى على الناس ولا يذكره الخطوة في مساجدهم ولا يكون مما اشتهر فنعم ايكرو في المحاضرات نوعها او الدروس هذا ايه بتفنن صلى الله عليه وسلم.